اكتناه و لحناه يوقني ها و تاتناه مشيني ستات خوناه اهدل في ماشدات و اهدل في ماشدات اهدلني ها انت لكلامك و صاركي صار عمر باسام من غير ما تعاد لنا مشاكل كيما تبان في الفازات الصاغر هذو لي هادي وان شاء الله بلكتا حاجه ليا وسط الشارع بالليل ها واحد جوله ثاني ماشيش موراه بيبوتي قال الهالي ان شاء الله يا Horsen går den vejen gutter filtringen før Cob skriven داخل كل دياري داخل قلن سبتاني رسمني من الهبطه رسمني نشيل She's the moon